ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدني فمن يجادل الله عنهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه أم من يكون عليهم وكيلا